يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَنَّ أَنَّهُ نَادِمٌ مِنْهُ مَذْكُرٌ يَعْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعْسِينٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أرى سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون